ولن ترضى عنك اليهود ولن صارح حتى تتبع ملتهم قل إن مهلا الله هو الهدى ولئن استبعت أهوائهم بعد الذي جاك بعد الذي جاك من العلم مالك من الله من وري ولا نصير الذين آتيناه الكتاب يتناوله حق ولاوته أولئك يؤمنون به، وَمَن يكفر بِه فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُم عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَمْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَمْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُصَارُونَ اِذْ بَجَّلَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمَنْ يُنذِرُ نَفْسِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلاً وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ووطه ربيتي للطائفين والعاكفين للطائفين والعاكفين وركع السجود وإذ قال إبر رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ ۖ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ طَٰلَمَن كَفَرَ فَأَمْتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أضْطُرُّهُ ۖ ثُمَّ أَضْرِبُهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۖ سُمِّيَ ضَلَالًا